هل يعجبك بيت أسرتك الجديد يا جاش؟ نعم ان مساحته أكبر وله ساحة خلفية كبيرة ما هو شكله؟ إنه يتكون من ثلاثة طوابق بها تسع غرف كما أنه يطل على منظر رائع هل تفتقد منزلك القديم؟ نعم إلى حد ما ولكن البيت الجديد أيضا رائع وبه حديقة جميلة تسمح بإقامة الحفلات هل قمتم بعمل أي تعديلات فيه؟ التصميم المعماري في الخارج مناسب ولكن أبي قام ببعض التعديلات في الداخل ما هي هذه التعديلات؟ بعض التغييرات في نظام التدفئة والطلاء والسلالم كم يبعد البيت عن وسط المدينة؟ حوالي عشرون دقيقة بالسيارة جديد قديم بيت منزل كبير أكبر من الأكبر صغير واسع متسع أكثر اتساعا من الأكثر اتساعا ساحة خلفية رائع منظر يفتقد إلى حد ما رائع حديقة مساحة فضاء حفلة، حفلات تعديل، تعديلات خارجي، داخل، خارج معماري، تصميم تغيير، تغييرات حرارة، تدفئ تسخين، نظام طلاء، لوحة يرسم، يلون سلم، سلالم كم يبعد وسط المدينة عشرون دقيقة بالسيارة